الحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه عشنا دروسا ساجقة طويله في التعرف على أحكام الصلاة منتقنا الآن إلى مسألة مهمة بلية لغاية الأهمية وهي أحكام صلاة الجماعة أحكام صلاة الجماعة صلاة الجماعة على أحكام تتعلق بها سواء كان في حكم صلاه الجماعه ولا وطبعا حكم خاطر جماعه نحن تعرضنا له قبل ذلك عرضنا من اقوال اهل العلم ان صلاه الجماعه واجبه وان من تركها بغير عذر فهو آثم لكن هناك كتب اخرى ما تتعلق بصلاه الجماعه واحكام الامام واحكام المقومين أحكام متابعة الإمام ومتى يكون المأموم قد أدرك الركعة وماذا يفعل مع إمامه إذا سهل الإمام إلى غير ذلك من الأحكام أحكام صلاة الجماعة كثيرة ومتنوعة بداية الجماعة تنعقد لواحد لو مع الإمام يبقى لو واحد مع الإمام يبقى, يبقى وهذا يا يبين لنا عظم قدر الأخوة في الله يعني أنت الآن لو وقت لو الصلاة صلاتك تتحسب بكامل لو لوحدة صلاتك بتحسب بكم؟ لوحدة لو صلاتك لو لو تنقل طارب برضه عشرين بواحدة بزرعة لو وقف أخوك المسلم جنبك تباين جماعة وتصل لـ 28 الواحد اللي معاه و 27 فوره من فضل الله عز وجل يبقى هذا من بركات الأخوة في الله إنك لوحدك ضعيف تسوي واحد بمجرد أبني أخوك المسلم وقف جنبك بقيته 27 و 28 هذا من بركات الأخوة طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تعجل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وهذا يبين لك أيضا مسألة البطرة خطيرة طالب في امتحان قدامه سؤال إيه السؤال الاولاني عليه 28 درجة والسؤال الثاني عليه درجة واحد السؤال الأولاني لو جاوب عشر اجابه هياخد كام 2.8 2.8 ده تقريبا درجات من الثمانية وعشرين السؤال الثاني لو تنقص وعمل قرد وجاب الاجابه النموذجيه وفوق النموذجيه بشويه هياخد كام هياخد 1 اهي الفرق بين فرق الجماعه وصلاة الفرق انت لو بتصلي وحدك وصليت صلاه الملائكه صلاه عسكري ثلاث ساعات واحسنت ركوعها وخشوعها وخضوعها اتخذ كاملا اتخذ واحدا ولو أتيت الى الجماعه والرسول صلى الله عليه وسلم مبين العبد يقف في الصلاه فليقتل له الى نصفها ثلاثه ربعها خصوصا selecionado عشرها اذا اقل شيء هتاخده كم العش يبقى انت لو جيت صلاة الجماعه كده يعني تقدر شبه هبسه بلا روح ها هتاخد كم هتاخد حسنتين ثلاث حسنات لو صليت لوحدك في ساعتين ثلاث ساعات هتاخد حسنه واحد فايهما افضل واحد ثاني حسبها حسبه تجاريه بحته لان العالم الان عالم الماده قال عرضت عليك وظيفة ثمان ساعات بألف جنيه ووظيفة تانية نفس الشغل ونفس الجهد وتمان ساعات بثمانية وعشرين ألف جنيه هتاخد به طبعا المغفل قال ثمانية وعشرين ألف طبعاً, طبعا هي دي صلاة هي دي صلاة وصلاة ويعني من قدر لا ياتي هذا الكلام بين يدي الشهر والرسول المبارك لترتفع جماعونا لاداء صلاه الجماعه شيء عرفنا انه فرض ويجب ان تركوه وعلى ذلك الاخر ما انفع له اثيب واتيب ثواب ايه ده ثواب عظيم سبحان الله الجماعه كما ذكرنا تنعقد بواحد مع الامام يصلون ايه يصلون جماعه ان شاء الله في اقام مقبل نتحدث بها عن أحكام الجماعة حكما حكما هذا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى